صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان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 وذكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ولفق في الصور ذلك يوم وعيد وجاء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 مَن ناعِل للخير معتذرا قريب الذي جعل مع الله الهه اخر فالقيام في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال اصم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بضللا من العبيد يوما نقول لجحا نمهل انتلت وتقول هل من للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام شاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هل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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم يناسون